عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى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 فاليَضُرِ الإنسانُ إلَى طعامِهِ أَنَّ صَبَبَنَا الماءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فيها حَبَّ وَعِنَبَ وَقَبَّ وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة ما يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبنين لكل أمر منهم يوم ما إذن مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذن عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة.